ظهر لك من بعيد نور تظنه نورا إن ان تفكر هذا و اللي النبي صلى الله عليه وسلم سلم و لن و الاول اللي هو النور اللي مع رسول الله الله عليه و والسلام فانك تنجو لان بعض الشبهه التي يريدها اهل الالحاد قد وحده حقا فيظنها الإنسان حقا فما تأتي صلى الله بكلام معلك نعم حجج انتهاثة كالزجاج ها تخالها حقا وكل كاسر مقصور ما في فائد انتبهى رشيد قال و... يقول وأعظم النوم وأبلغه ما يحصل للقلب القلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فلا بد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّنه غاية البيان وهذا صحيح لكن نحن براعتنا في هذا الأمر نكتئب ما نتصور هذا النور العظيم الذي يحصل بمعرفة اسماء الله وصفاته وأن جميع ما يحصل بالكون فإنه من مقتضى أسمائه وصفاته وإذا اردت أن تستبين شيئا من هذا الأمر فعليك بمراجعة كتاب مدارس السالكين، لابن القيم رحمه الله تجد عمراً عظيماً كيف أن الله فتح على هذا الرجل من معرفة مبتضيات أسمائه وثلافه ما يظهر العقل؟ اكتب سبحان الله كل هذا كائن وأنا عنه نائم نعم شيء عظيم يعني يظهر لك من مقتضيات هذه الأسماء العظيمة وهذه الصفات الكاملة ما لا يخطر بالبال حتى كأن الإنسان إذا راجع هذا الكلام وقيم وشاهد الثون كأنه يسبح يسبح في أمواج من النور ينسى كل شيء في الواقع لأنه ينظر إلى هذا الثون بمقتضى إيش أسماء الله وصفاته واقاله ويجد العجب العجاب وعلى هذا قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لكن بس تحتاج إلى قلب واعي متفكر نعم ونصد الله يتبع لنا أن نتفكر لما أطبعنا ويشن من تغدى ولتغدين ويشن من أكل العشاء نعم ولا رحنا المجلس ونبروح المسر الثاني لكن التفكر في أسماء الله وصفاته. وافعاله التي هي اياته الكونيه هذا امر يعني نحن عنه محجوبون الا ان شاء الله نعم اذا الرسول عليه الصلاه والسلام رسالته مشتمله على النور والهدى واعظم النور ما يحصل لايش للقلب بمعرفه اسماء الله وصفاته وافعاله الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم علم امته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا صح علم امته جميع ما تحتاج إليه كل ما تحتاج حتى للمعاملات حتى بالنعملات لكن هذا التعليم نوع نوع تعليم خاص في مسألة معينة ونوع تعليم عام في قوائف كلية لأن حصر جزئيات المسائل أمر غير ممكن مهد غير ممكن بالنسبة الله عز وجل بالنسبة لله الله بكل شيء عليه لكن غير ممكن بالنسبة لاستيعابه من قبل البشر ما ظنكم لو أنه ذكره في قرآن كريم كل ما سيحدث في الدنيا من أمر وحكمه كم يكون قرآن من مجلدات؟ <تصفيق> مجلدات ما تحصى ولا يستطيع انسان يستوعبها لكن الله جل وعلا جعل الشريعة نوعين نوعا نص على حكمه بخصوصه وهذا الشيء الذي يحتاج الناس فيه الى بيانه بعينه حرمت عليكم ميته والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم مهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى اخره هذا واضح وقسم آخر عام قواعد عامة ما تختص بشيء معين يدخل فيها ما جزئيات ما لا يعلمه إلا الله وهذه الأخيرة هي التي يختلف فيها الناس اختلافا عظيما لأنها تتركز على الفهم وعلى معرفة القواعد والاصول الشرعيه قال أبو رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر نهاعا بيع الغرض كيف يدخل في هذه الفاعدة؟ يدخل فيها من المسائل ما لا يقصيه إلا الله تجي نظر التنية الإجتماعية نعرف الحكم من هذا الحديث وقال الله تعالى الإطران إنما الخمر هو الميصر والنصاب الميسر الميصر كلمة عامة ممكن نعرف بها كل ما يحدث من هذه المقامرات وما اشبهها وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات ويشيرك في هذا الحديث كل الأعمال كل الأعمال حتى مثلا نية التحليل بالنكاح وحتى نية الطال الشبع في إيقاف المشفوع وغيرها مما لا يدرك مما رفضت زيار والنظم الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدني حتى أدب الاكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك صح آداب الأكل موجودة في القرآن والسنة أو توافقون في القرآن والسنة آداب الأكل طيب في القرآن كن واشعبوا ولا في السفن ولا تأكل من مال من مال مفسد مالي و وإذا فإذا طعمتهم انتشروا ولا مثل ذلك الحديث إذا واجب فكل ما مسك عليهم إيناء في آداب الجلوس يا أيها الذين آمنوا إذا قل لكم تفسحوا المجالس ففسحوا ويا سهل ولاكم وإذا أقيلن شذوفا شذوف كذلك أيضا في آداب المنام بين الرسول عليه الصلاه والسلام في آداب الشرب في آداب الشرب في القران كلوا واشربوا وسن بين ذلك ايضا فزجر النبي عليه الصلاه والسلام أن يشرب قائما وامر وشرب قائما النبي عليه الصلاه والسلام شرب قائما مره شرب قائما من زمزم ومره شرب قائما من شن معلق الاول للحاجة والثاني للحاجة لكن الحاجة مختلفة الأول الحاجه هو ضيق المكان والثاني الحاجة عدم الوصول إلى الشرب. الشن المعلق لا يقدر يشرب يقدر يشرق البرادات يشوف حاجة إن كان ما يمكنك نعم فلا حرق لكن بعضهم بكاس مربوط بسلسه قصيره هذا كل هذا ان احتجت على حرج الحمد لله الامر فيها لو اقفل ألمنا المنام علمنا اداب المنام اين قوليه وفعليه امرنا ان ننام على الجنب الايمن قوله طيب امرئ ان نمكته هنا الى القبلة ما أمر طيب لو تنا... لو تعارض على الجنب الايمن او استقبل القبلة الجنب الايمن لانهم صنفنا عليه. كذلك ايضا آداب الاستيقاظ آداب قضاء الحاجة ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي علمكم نبيكم حتى القراءه حتى القراءه قال الاجل كذا علمنا أيضا آذار معاشرة الزوجه قلنا لا الحمد لله إذا ما ترك شيء ونزلنا عليك الكتابة بيانا بكل شيء إما بنفس الكتاب أو بالسنة التي هي مكمل الكتاب نعم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 وَالْخَيْلَ وَالْجَعَالَ وَالْحْمِنَةَ تَرْقِبُوهَ وَزِينَهُ وَيَخْلُقُ الْمَا لو الطيارات في الجو الـ الـ الـ الـ الـ الـ حديد يطير بوادم هذا من صفاة محمد ما الى ايه ولهذا اول ما ظهرت الطائرات جاء رجل من العراق حتى. عندنا في مجلس أحد الامراء قال إنا ولا خكبنا بالطائرة من البصة إلى بمبي فرى طائره بيت من حديث له جنحان يطيل الأمير أشر لواحد جاي معه الرجل ويسلم عليه قال له سبت. يعني سكت، هو من س... لما تفرج الناس كان تجي تقول حديد لا عمرك تكلم هذا نعم؟ ألم ها؟ ها؟ ألم أت... <تصفيق> من جاس هذا أبله الله هو قال ها نعم أقول هذه نسائل هوش ميراث إن ما يمكن ذكر الناس على هذه التفصيل طيب يقول قال ابو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه الا ذكر لنا منه علما اللهم يقلب صلى الله عليه وسلم. حتى هذا حتى الطيور في الجو بين الله تعالى حكمها وعلم الامه اياها فإذا كانت هذه فإذا كانت الشريعة بديار المذهب في العموم، نعم، هل يمكن أن يدع الله باب الأسماء والصفات مغلقًا؟ لا، ولهذا قال ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وتعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيها لشد في الحاجة إليه. الله أكبر. أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا الأسماء والاستفاة متبسا مشتبه لأن على رأي أهل البدع يلزم من ارائهم من أن يكون باب الإيمان بالله وأسمائه متبسا مشتبها في هذا لأن من أهل البدع من سلك طريقة التفويض طريقة التفويض أي تفويض المعنى ما تفويض الكيفيه تفويض المعنى وهناك فرق بين تفويض المعنى وتفويض الكيفيه تفويض الكيفيه امر واجب تفويض المعنى امر محرم امر محرم فهذه هذه المسائل دقيقه انتبهوا لها جيدا تفويض الكيفيه ان يقول لك قائل كيف استوى الله على العرش ماذا تقول الله اعلم الله اعلم كيف استوى لان الكيف مجهول ترفيض المعنى ان يقول لك ما معنى استوى الله على العرش تقول الله اعلم لا ما جزء الله أعلم. يعني ما, ما لانك لو قلت الله اعلم في هذا المعنى انك ما تعلم انت الله اعلم ما في الشك ما احد يقول الله هو اعلم لكن إذا قلت الله أعلم معناه انك لا تعلم معنى الاستواء والاستواء الاستواء معلوم الاستواء معلوم نعرف الاستواء بمعنى على, على العرش علوا خاصا بالعرش لأن عندنا علوا عاما على جميع المخلوقات وهذا ثابت الله سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات وهو من الصفات الذاتية الثابتة في النقل والعقل لكن يستوى على العرش من الصفات المتعالية الخاص بإيش؟ بالعرش وهو مما دل عليه النقل دون العقل النقل دون العقل أقول الآن فيه ناس يقولون نحن نفوض المعنى كما نفوض الحديد وهؤلاء من؟ هؤلاء أهل التفويض وقد قال عنهم شيخ ألسان إن قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاب مع العلم أن كثيرا من المصنفين يقولون إن هذا مذهب أهل السنة وجماعة وهذا خطأ مو صحيح هذا لا مذهب أهل السنة وجماعة بل هم كتب يؤمن طيب فيه من يقول إن صفات الله عز لا لا يواجبها ظاهرها بل يحرفونها الى معاني اخرى وهؤلاء من هؤلاء المؤوله اهل التعطيل الذين اول النصوص الى معاني عينوها بعقولهم هذه المعاني التي عينوها بعقولهم هل هي مبينه حساب السنه ولا غير غير مبينه اذا يلزم على قول اهل التفويض وعلى قول اهل التاويل أن تكون أصناء الله وصباته غير مبينة لا الكتاب ولا في وحين ذكرنا هذه الأوجه من كلام شخص الإسلام في الحموية رحمه الله ليتبين بذلك أن العلم بأصناء الله وصباته وثالث موجود في كتاب السنة ولا لا موجود ليش بهذه الوجوه التي سبق منها وجهان والثالث أن الإيمان بالله وأسماعه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصه دعوة المرسلين لأن الله يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول لا نوحي إليه أنه لا إله إلا انا فاعبدون هذا هو الأساس أن نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ونوحده بذلك فإذا كان هذا منزلته في الدين هل يترك منتبساً مشتبها يتخبط الناس فيه خط عشواء ولا لا لا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام علمك كيف تدخل الخلاء وكيف تخرج منه وكيف تجلس على الخلاء وكيف تأكل وكيف تشرب وكيف تنام وكيف تجلس هذه المسائل بالنسبة لأصول الدين وشي لا شيء يعني مسائل بسيطه جدا بالنسبة للعلم بأسماء الله وصفاته. فإذا كان رسول علّم أمته وحتى الشرائع، فما بالك بهذه الأصول العظيمة أن يدعها متبسة، مشتبها، تخبطة الناس فيها، أوقن والله ما وش معناه. فتكون نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته في منزلة الحروف الهجائية، كانها ألفباء تاء إلى آخره، وهذا شيء مستحيل. نعم، ولذلك يقول. وهو أوجب وأفضل ما فتسبته الخلوب وآبثته العقول أوجب واضح لأنه أساس الدين والأساس قبل كل شيء وأفضل لما فيه من تحقيق العبادة لأنه ما يمكن تحقيق عبادة الله على الوجه الأكمل حتى تعرفه بأثنائه وصفاته وكيف تعبد من لا تعرف أصنعه وصبابه نعم أو تعلمها على وجه المحرك مضد المغير ولهذا كان والرياض بالله اكثر الناس شكا عند الموت من أهل الكلام يصلون إلى حيران صلى الله عليه وسلم قال فكيف يغمره النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان مع أنه كان يعلم ما ودونه دونه فلا همية وهذا للسلام المراببه ايش الانكار يعني هذا مستحيل ان الرسول يهمله مع انه يبين ما هو دونه الوجه الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اعلم الناس بربه في منازع لا احد من الخلق اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان هو يقول اني لا ارجو ان اكون اعلمكم بالله واخشاكم لهم ثانيه وهو انصحهم للخلق يسلم نعم يسلم ولا نزاع فيه ان انصح الخلق للخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا امر يعرفه من تتبع سيرته بعدل وعلم انه انصح الخلق ثالثا، وافصحهم في البيان وابلغهم في البيان والفصاحه صحيح؟ لا شك فيه ولا مراء ولا نزاع أنه أبلغ الناس بياناً وتصاحة، نعم، وقد قرأهم في علم الالبارة وشمال البيان والتصاحة فلا أحد أفسح من النبي عليه الصلاة والسلام ولا أوضح كلام من اجتمع في كلامه الآن ثلاثة أمور: كمال العلم وكمال النصح وكمال البيان. فأنتم مع وجود هذا المقتطف التام، وهو أنه عالم بربه، ناصح لخلقه، بليغ بلسانه، هذا المقتطف التام للبيان، هل يمكن أن يتخلف عنه البيان؟ ها؟ لا، لأنه يقول: يا علم وناصح للخلق وفصيح بلسانه، لا يمكن مع هذا المقتطف التام من البيان. أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها بلا شك هل يعقل ان النبي صلى الله عليه وسلم يترك باب الأسماء وصفاته ملتبسا مشتبها ثم يأتي أفراق الروم واليونان نعم من الجهمية وغيرهم ودينون الحق بأسماء الله وصفاته غير ممكن هؤلاء يقول حن اللي الحق الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق هذه الألفاظ ولا علم الناس المعناها ونحن الذين بيننا معناها للناس وقلنا لهم استوى العرش يعني استولى عليهم وقلنا لهم يد الله أي قوته ونعمته والرسل ما بين نحن المبينون وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فارك الأمر متبسا مشتبه أعتقد إن هذا لا يعقد أليس كذلك هذا أمر لا يعقد إذن هذا الوجه،, هذا الوجه يعود إلى أهمية هذا الباب أو إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم أنها أكمل الأحوال اقتضاء للبيان الوجوه كم أربعة أو ثلاثة العلم والنصح والبلاغة العلم والنصح والبلاغة, العلم والنصح والبلاغة, العلم والنصح والبلاغة, العلم والنصح والبلاغة كلها مجتمعه في حق النبي عليه الصلاه والسلام فلا بد ان يبين. طيب تخلف البيان بالامم يكون من جهل الإنسان الجهل ما يمكن يعلم هو لي ويكون من عدم النصح لان قد يكون انسان عالم لكن ما ينصح الناس ما يبين لهم الحق كذا ولا لا وقد يكون إنسان عالما ناطحا عالم لكن عنده اي ما يعرف فلا يصور المعنى للناس بالصورة الكافية التي تجعلهم يفهمون الحق اولا مواقع هذا يجي إنسان عنده علم وعنده نص لكن ما يعرف عبده عن علمه الذي اعطاه الله اياه فلا يكون مبين لا يكون مبين لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عنده تمام العلم والنصر والبلاغه فبين البلاء البيان المبين صلى الله عليه وسلم الخامس وشدوا حيلكم لها باعتبار حال الصحابة <تصفح> أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب ضروره عقلية الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب. ونعني بالباب إيش؟ باب الأسماء الصفة. لا بد أن يكونوا قا يكونوا قائلين بالحق فيه. طيب هذه دعوة. الآن أنا ابتعدت أن الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب. هذه دعوة وكل دعوة تحتاج الى بيان. هل بينه اسمع؟ لأن ضد ذلك. إن السكوت وإن القول بالباطل وكلاهما ممتنعا عليه. أحوال الصحابة لا تقل من ثلاث: إما أن يقول بالحق أو يسكت عنه والثالث أو يقول بالباطل. إما أن يقولوا بالحق أو يسكت، لا عن حق ولا عن باطل أو يقول بالباطل. سكوتهم عن بيان الحق. ممكن لا يمكن والنبي عليه الصلاه والسلام قد شهد لهم بانهم خير القرون وشهد لهم التاريخ ايضا بانهم انصح عباد الله بعد الرسل لعباد الله اليس هكذا طيب اذا كانوا انصح الناس الناس بالشريعه يمكن من الحق طيب يمكن يقولون بالباطل حسين ما يمكن طيب ما يمكن يقولون بالباطل وش يتعين يتعين أن يقول بالحق لأنه إذا كانت القسمة العقلية تنحصر في ثلاثة أمور فانتفى اثنان لازم الثالث إذا قلت لك الجيم تحتها نقطة والخ فوقها نقطة والح ما, ما عليه نقطة لازم نعم لأن المتتبع للشكل يدد أنه فوق ولا تحت ما فيه نقطة على اليمين وعلي ولا نقطة على الإصار والذين يقول يمكن تكون النقطة على اليمين الحاول على اليسار وهذا ممكن فإذا نقول أنه إذا بطلقناك عين الثالث امتناع السكوت ما وجهه وجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأصماء والصفات وما يجوز عليه منها ويمتنق و اما ان يكون عن علم منهم بذلك لكن كتموه وكل منهما ممتنع ظاهري هذه الاحقيه طبعا يعني ما له فايده السكوت ممتنع عليهم سكوت الصحابه عن بيان الحق في أسماء لا وصفات ممتنع لماذا لماذا يمتنع لان السكوت يقول اما إن, ان يكون عن جهل و انا ان يكون عن كتمان السكوت يعني يكونوا مسكتون عن بيان الحق في اسماء الله و ليش ليس ما حد يسكت عن بيان الحق الا اما ان أنه جاهل ولا كاتم اما جاهل بالحق ولا بدا يتكلم بما هو جاهل فيه واما كاتم للحق ما علمه به و يعلم الحق لكن كتمه وهذا ممتنع على الصحابه ولا لا تقولون ذلك كما تقول البثغه ولا عن معرفه امال عن معرفة. <تصفيق> نعم عن حقائق نعم؟ نتكلم عن الله وصفاته بارك الله نعم <تصفيق> هل نتكلم عن اسماء الله وصفاته ما هل نتكلم عن مساله فرديه ومن عمل واحد فردي نتكلم عن, معرفة عن أسماء الله وصفاته وبالنسبة لعموم الصحابة أما سكوت بعضهم عن مثلة في خوف محذور فهذا قد يمكن و... وأخير المهم لابد أن يبينوا أيضا في النهاية لابد أن يبين لن يتركونا كما فعل معاذ رضي الله عنه فأخبر بالحديث عند موته طيب الآن نقول ما يمكن ليش أما انتناعه جهل انتناعه جهل على الصحابة بأسماء الله وصفاته فلانه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر هم هو البحث في الإيمان بالله تعالى وصفاته بأ... ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك هو تحقيق ذلك علما واعتقادا كل إنسان فيه حياة في قلبه حياة ومحبه للعلم ونهمة في العبادة أول ما يريد يبحث عن ماذا؟ عن معرفة أسماء الله وصفاته وقد تقولون لي إن هذا يكذبه الواقع لأن حمنا والحمد لله نحب العلم وفي قلوبنا نهمه للعبادة ومع ذلك محنة ندرس علم الكوخير بأسماء الله وصفاته ها؟ وش نقول نقول لان عندنا من عندنا منه شيء كثير نحن نشأنا على الإسلام ومن أول ما نشأنا ونحن نعرف ربنا وإن كنا ما نعرف على سبيل التفصيل لكن على سبيل الإجمال الصغير منهم الصغير يقولون ربك ها؟ يقول في السماء أي واحد صغير حتى يعني بمجرد ما يحصل يقول رب في السماء نعم ولا ولا فوق. نعم مما يدل على أن الفطره مغروزة فيه ونحن والحمد لله عندنا شيء كثير من معرفة هذا لكن إنسان جاهل ما عاش في الإسلام وعنده رغبة في العبادة لابد أن نبحث عن هذا الاخلاف قبل لأجل أن يبني عقيدته على شيء لأجل أن يبني عقيدته على شيء ولهذا الصحابه حين نعذفهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ويستثمون عنه لما أخبرك إن الله يضحك قالوا ويضحك ربنا يا رسول الله قال نعم قال لن نعد من ربنا يضحك الحيوان. ولما سألوه أقريب ربنا فننجيه أم بعيد فننجيه أنزل الله إذا سألت عبادي عني على خلاف في صحتي هذا السبب لكن قصدي إن الإنسان اللي عنده غاضة في تحقيق العبادة لابد أن يبحث عن صفات المعبود وأسماء حتى يعبده على بصيره فلهذا ينتنع جهل عليهم نعم ولا ريد أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم الناس في حياة القلوب ومحفة الخير وتحقيق العلوم النافعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين, الذين يلونهم وهذه الخيرية استعموا فضلهم في كل ما يقدم إلى الله تعالى من قول وعمل واعتقاد. ثم لو فرض أنهم جاهلون ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جاهل من بعدهم من بعدهم من باب اولى صح ولا لا, لا. يعني لو قال قائد يمكن ان يكون جاهلين يمكن ما بحثوا يمكن ما حرصوا على الوصول الى هذا يقول اذا كانوا جاهلين فاللي بعدهم من باب اولى لماذا لان معرفه ما, ما يثبت لله من الاسماء والصفات او انفعاله اننا تتلقى عن طريق الرساله وهم الواصفه بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب وهذا ظهر ظاهر الامتناع صحيح يعني لو أن أحدا من الناس كابر وقالنا ما على أن الصحابة لا بد أن يكونوا عالمين بأسماء الله ما أواثق على هذا فقل يمكن أن يكونوا جاهدين طبعا هذه مكابرة لكن على فرض أننا سلمنا هذا يقول ما أشهر كذا الضبط إذا كان الصحابة جاهلين فاللي بعدهم أجهل أجهل بلا شك لأننا على فرض أن تكون أسماء الله وصفاته معلومة منين تتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم من الرسول عليه الصلاة والسلام وطريق الطريق المنصف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في باب العلم منهم، هم ها؟ الصحابه رضي الله عنهم من يجينا احنا ما ادرسنا عليه الصلاه والسلام فلا يمكن ان ياتينا خبر في باب اسماء الله وصفاته الا من طريق الصحابة فعلى هذا اذا قلنا ان الصحابه جاهلون لازم أن نكون نحن ايضا اجهل بذلك وحينئذ لا يكون عند الامه كلها من اولها الى اخرها علم في باب اسماء الله وصفاته وهذا ظاهر الامتنان الحمد لله ولذلك الذين يسبون الصحابة فيه ناس ولا يدعون من فرق الأمة يسبون الصحابة ما غرضهم في هذا السبب مش الغرض سواء انقصدوا أو ما قصد النتيجة لهذا السب ما هي النتيجة التشكيك في كل شريعة لأن شريعة ما جاءتنا إلا من طريق الصحابة فإذا سبقنا الصحابة أو رميناهم بالفصل أو بالكفر والردة والعالى بالله معنى ذلك ما عندنا شريعة قائمة لذلك أن الشريعة ما تأتي إلا من طريقنا ولهذا كانت هذه البدعة من أكبر والعالى بالله البدع انكارا للشريعة نعم وأما امتناعوا كتمان الحق فلأن كل عاقل من عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة فإنه لا يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق ولا سيما في أوجب الأمور وهو مالكة الله تعالى وأسمائه وصفاته واضح هذا إذا صار الصحابة عالمين ووصلنا إلى هذا الحق فلا فلابد أن يكونوا معلمين لا يمكن اكتموا الحق أبدا لا بد أن يبينوه للناس لأننا نعلم أنهم أنصحوا الأمة للأمة فلابد أن يعلموا الناس فإذا قال لنا قائل هذا فيه نظر كان هذا كله فيه نظر لأننا نجهل الآن أسماء الله التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تسعة وتسعين أسمى من احصاها دخل الجنة ما, ما, ما بينتنا في الحديث وش الجواب على هذا نقول أما من احتج بالحديث الذي صرد هذه الأسماء فإن هذا الايراد لا يريد عليه قول أنتم معي أو لا لو قال قائل هذا الكلام الذي قلته أنه لا بد أن تبين الأسماء والصفات هذا الكلام ما, ما نقبل منكم لاننا مورد عليكم أن أسماء الله التسعة والتسعين التي من أحصاها دخل الجنه غير معين لنا غير معين فالجواب أن نقول من قبل الحديث الوارد في تعيينها لم يرد عليه هذا اليراد وش يقول إذا أورد عليه يقول هذه معينة هذه معينة ألحن تفضل أسردها عليك ومن راى أن الحديث هذا لا صح وأنه مدرج من بعض الظوار تتبعها حسب علمه وسردها حسب علمه نعم من قالها بهذا قال إن الشارع ما أهملها هي موجودة في القرآن والسنه لكن المهمل إيش التعيين المهمل التعيين وكله الشارع إلى العباد لاجل أن يجتهدوا في طلبها وتحريها حتى يعرف بذلك من كان حريصا على إحصائها ومن لم يكن حريصا لأن إحصائها مهين وشخص فيها صايها دخول الجنة مهين هي فلا بد أن يكون لهذا العوض من ثمن نعم لا بد أن يكون هناك ثمن نعم وهو أنه ترك هذا الأمر للناس يتطلبونه بأنفسهم لكنها موجودة في القرآن والسنة قطعا موجودة في القرآن والسنة التي بعيدين قطعا إذ لا يمكن الرسول عليه الصلاه والسلام أن يحيلنا على أمر غير موجود هو موجود لكن تركها لأجل أن الناس يحرصون عليها ثم إنه والله أعلم أنه تركها أيضا مفتوحة لأجل أن يتوسع الناس في ادراك ما يدلكون منها فماذا قد يكون عندي أنا اعين هذا الاسم من أسماء الله؟ وأرى أنه هو الذي دل عليه الحديث وأنت ترى اسم آخر فلسماً آخر المهم أننا نأخذ من مجموعة الأسمى كيف نأخذ كم تسعة و تسعين ويكون ذلك سبباً لدخول الجنة ولهذا ليس معنى ذلك معنى الحديث أننا ما نجد أكثر من تسع نجد أكثر من تسع ما في الشكل لكن من من تسعة 99 من الموجود فإنه يدخل بذلك الجنة وبهذا يزول الإشكال بهذا يزول هذا الإراد الذي قد يكون في قلب كل إنسان عندما يقال له إن الله تعالى ورسوله أتبين الحق في باب أثناء الله وصبات البيان الواضحة فإذا أورد علينا هذا الإشكال أجبنا عنه بأحد هذين الجوابين الجواب الأول أن من قبل حديث تعينها اجاب به أينها وقال الأمر واضح ومن لم يقبله قال إن الله تعالى أفهمها العباد رحمة بهم وامتحانا لهم رحمة بهم ليكون هذا أوسع في المجال كل من يختار ما يرى من هذه الأسماء فيحطيها ويسر الجنة وأيضا أبلغ الامتحان وشو ها في ها عدلة في الامتحان في طلبها وبحث عنها حتى يعينها الإنسان لأنه لو كانت معينه لنا وقال السكرة ما في التعب لكن شيء مبهم في كتاب السنة يحتاج نراجع القرآن والسنة كله كل اللي نقرأ عليه من السنة ولا القران القرآن الحمد لله ميسر معروف نعم يحتاج إنسان يتبع ويحرص وهذا لا شك انه فيه مصلحه للعبد وفيه امتحان له فبهذا علم ان اخفاءها من المصلحه طيب لها نظير في العبادات اشياء اخفيت امتحانا للعباد ساعد يوم ولا وليله القدم ساعد يوم الجمعه وليله القدم حبهنك امتحانا للعباد لأنه لو عينت ما حرص الناس إلا في هذه الليلة أو في هذه الساعة وفاتهم خيرا كثير أرأيتم الان لو كان زيادة القدر معينة في ليلة السبع وعشرين كم يفوت الناس من, من قيام الليل والعمل صحيح. تسع ليال فوتهم وهذه مصلحة عظيمة للإنسان والحقيقة أننا لا نحس بهذه المصلحة في زيادة تسع ليال لنا نجتهف فيها بالعمل لا نحس بهذه المصلحة إلا إذا حضر الأجل إذا حضر الأجل قال الإنسان ليس أن الان الآن كل شيء كل شيء برخب نعم الدراهم موجودة كثيرة أكياس ما يهم الواحد يأخذ ريال ويرميه لكن كل ما قلت الدراهم كانت كانت أغلب وحن بالعسف اللي علينا كل ما زدنا في السنين هان علينا ضياء الأيام لكن إذا انتهت التراهم وشو الواحد يا ليتي, ليتي محسن للتراهم ليتي ما ضيعتها هكذا الله حكيم جل وعلا يشرع لعباده هذه الأمور ويقفيها لمصلحتهم وفي نفس الوقت امتحان للعبادة الانسان اللي حريص يقول يا رب 10 عشر ليال في ليله الخير من البشره قال ولكن الانسان الكسلان يقول والله أبي بعد 10 ليال افهم نعم مو لازم ففيها امتحان وفيها رحمة في نفس الوقت فهذه المسائل الدقيقه ينبغي الإنسان ان يتاملها في شرع الله عز وجل وان الله تعالى الحكمة البارع في كل ما شرع لكن منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول لنا. نعم. <تصفيق> يعني بس مجرد يعني لا. وهو مجرد عدها إحصاؤها يتضمن ثلاثة ثلاثة أمور. أولاً حصها وفهم معناها والتعبد لله بمقتضاه. تعبد من ثلاث أمور: حصة و ومعرفة معناها. والثالث أن يتعبد لله بمفتضاح لأن الله يقول ولله الأسما والحسنة فدعوه بها أما مجرد أن يدخل ورقه ويبدي هذا ما ما أحصى أي ماذا من يعرف أصلها بالله يمكن تقريبا بالله لكن لا أحصى ولا أحصى لا لا أحصى أحصى الزواج المعينة هي لازم تحصيها ليش لأن هناك أشياء محددة بالشرق لا تقرأي الإنسان إذا سلم من الفريضة يسبح الله <تصفيق> 33 ويحمد 33 ويكبر 33 <تصفيق> لو قال أنا ما أكاد أن أعب أتسبح وأعلل وأمي كما اني مليت قمت ما يحصل على اجر التان ما التان. كل شيء محدد فراعي تحديدا لو زاد، إن زاد على سبيل التعبد بهذه الزيادة فهي بدعه وإن زاد على ان هذا التصبيح المطلق فهذا جائز لكن لا ينبغي أن يعلنه أمام الناس فيلتقونه سنة الناس؟ لا، ما هناك هذا غلط لأني لو اشتققنا استق... من كل سفتين سمن ما بقي ل ل لأ... لأسماك هائجة نقول الله ممسك والله آخذ والله باعتش والله مستهزئ ما حرامه عربي وصل رابع وثلاثة ثلاثة لا هذه هذه ماذا لأنه ثم السكوت وإما بقول الباطل وكلاهما ممتنع على الصحابه لان السكوت اما ان يكون عن جهل أو عن علم مع الكتماء وهذا ايضا مستحيل فجعل الصحابه بما يجب لله ويجوز من اثم امر لا يمكن وسكوتهم على الحق مع علم به امر لا يمكن ولهذا نقول إنه لا يمكن كثمانهم إضافة إلى ذلك أنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من تطلبه من طلبه وتدفعه ولكن مع هذا لم يأتي عنهم في باب السفاة مثل ما أتى عن التابعين ومن بعد لأن الناس لم يتكلموا في عد الصحابة في السفاة كما تكلموا فيما بعد، فإن بدت الجهمية أول ما ظهرت على أبي جهم بن سقوان، ثم على أبي جاد بن زلهم، ثم الجهم بن سقوان، وذلك بعد انقراض عصام الصحابة رضي الله عنه، فدل هذا على أن الصحابة لهم كلام كثير يرد بالأسماء والصفات، لكنه بالنسبة إلى كلام من بعدهم، خليط. الكرام يا أخوانا، نقول. الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب وشد لي على هذه القاعدة لأن ضد قول الحق إما السكوت او القول بالباطل اللي ما قال بالحق معناه هم ساكس ولا قائل بالباطل السكوت ممتنع على الصحابة يعني يمتنع أن يسكتوا في هذا الباب لأن الباب من أهم الأمور يمكنني أن يسقط. من هذا يمكنني؟ لأن يقول السقوط المانع وش الذي يوجبه؟ السقوط لا يوجبه إلا السقوط عن الحق لا يوجبه إلا واحد من أمرين. ما هما؟ إما الجهل به أو الكتمان. الإنسان عالم لكن يكتب وهذاني أيضا متنعاء. أخبرت الله عنه كما قدمت فيه. ثم إننا نقول ضد هذا الأمر ضد السكور أنه وجد عنهم من كان في هذا الباب شيء كثير طيب وأما انتناه القول بالباطل عليهم فمن وجهين أحدهما أن الباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح أولا يعني لا يمكن أن يقوم عليه أي على صحته دليل صحيح أما على فطلانه ها؟ فيمكن ان نقوم عليه دليل صحيح لكن كلامنا القول بالباطل ما يمكن ان يقوم ان يقوم دليل عليه على القول الباطل وانه حق ومن المعلوم ان الصحابه رضي الله عنهم ابعد الناس عن القول فيما لم يقوم عليه دليل صحيح خصوصا في امر الايمان بالله تعالى وامور الغيب، فهم اولى الناس بامتثال قوله تعالى إذا اخره الصحابه ابعد الناس عن القول إمارة ما يقوم عليه دليل صحيح. لا في في امر الإيمان بالله واليوم الاخر لان هذا من امور الغيب التي ما يمكن يتكلم فيها الانسان الا بحق لقوله تعالى ولا تقم ما ليس لك به علم ما لنا تقبوه لا تتبعوا فتقول به وقوله انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما يمنزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الشاهد جملة الأخيرة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق وكلاهما من في حق الصحابه رضي الله عنهم أما مزناه الجهلي فقد تقدم بيانه طيب، وعن ممكن إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام نصف الأمة ومحبة الخير لهم نعم ما يمكن الصحابة يقولون بالباطل لأجل أن يظلوا الناس لان معروف من حالهم أنهم يحبون الخير وأنهم أنصفوا الخلق للأمة صار الخلق يعني بعد الرسل للأمة فلا يمكن مع هذا أن يريدوا إغلال الخلق قالت هم لو جاز عليهم سوء القص فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القص فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والديد يعني لو قلنا أن الصحابة يمكن أن يقول في هذا الباب بالباطل ليظل الخلق افلا يمكن أن نقول وإذا ربما يقولون في غير هذا الباب في باب العبادات مثلا بالباطل ليظل الناس عن سبيل الله فإذا جوزنا هذا وهذا أنه يجوز أن يقولوا بالباطل في باب العقائد وفي باب العبادات الظاهرة فين إذن نعدي مصدقة في, شيء في كل ما يقولونه في الشريعة وهذا يؤدي بالأريض إلى ظلام الشريعة رأسا ولهذا قالوا تعالى نتقى بأقوالهم وأقفالهم في هذا الباب وغيره وهذا من افضل الأقوال لأنه يستلزم القدحة في كلها وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب فاننا نقول اما إن, ان يكونوا قائلين بذات ذلك بعقولهم أو عن طريق الوحي هذا آخر المراحل نقول الآن بعد أن تقرر عندنا أن الصحابة رضي الله عنه لابد أن يكونوا مقائلين بالحق بلا بالأثماء الصورة فمن أين جاءهم هذا الحق؟ نقول هذا لا يخل من أحد طريقين إما أنه جاءهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو جاءهم عن طريقه العقل هم فكروا وقال يجب لله كذا ويجب لله كذا ومن المعلوم والأول ممتنع وش هو الأول؟ القول بالعقول لأنه بطريق العقل لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من ستاته السمال فتعين الثاني وهو أن يكونوا فأتلقوا هذه العلوم عن طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق بأسماء الله والستاته وهذا هو المطموح هذا وإن كان طويل الحواري الصباحه نصف تقريباً، لكنه مفيد جداً لطالب العلم، لأنه كله فوجد عقلياً، منطقياً، شوعلم بالتتبع والاستقرة، بأن الحال ما تخرج عن كذا أو كذا، فإذا بطل واحد تعين ثاني، كل هذا الكلام مؤذّى وفائدته هو، وما حصل الفائدة منك؟ ان الذي بين الحق في أسماء الله وكذبه من <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم والذي بين الحق وتكلم الصحابه به من بعده وهذا هو المطلوب ثم قال الباب الثالث في طريقه, في طريقة في اهل السنه وجماعه في أسماء الله وكذبه اولا اهل السنه وجماعتهم، منهم قال هم الذين اجتمعوا على الاخذ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ثموا جماعة وعلى ثنة ولهذا ثموا أهل السنة والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد هؤلاء هم أهل السنة الذين اجتمعوا على الأخذ في الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى العمل بها ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والعمل قالوا وطريقتهم في أسماء الله وصلاة كمان اولا في الاثبات وثانيا في النفي وثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباثه في الإثباث أين ما ورد اثباته لله عز وجل فيقول طريقتهم اثبات ما اثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكليف ولا تكهيف هذه طريقتهم في الاستثناء يثبتون ما أثبت الله نفسه الناس في القرآن مثل الاستوى على العرش والعلوم واليد والوجه والعينين وما أشفى ذلك. يثبتون ان الله عز وجل يقول من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تنفيذ من غير تحريض التحييق هو ان يحرف اللفظ اما عن النطق واما عن المعنى يحرف اما بالنطق او بالمعنى فالتحييق بالنطق مثلما ذكر عن بعض من تبع وعياذ أنه انه قوله تعالى وكلم الله في موسى تكريما فقال وكلم الله موسى كلم الله وش في بهذا إن يكون كلام من نوزة لا من الله. وكذلك من غير تعطيل التعطيل معناه منع النص من دلالته منع النص من دلالته ويشمل هذا من, من منعه من دلالته وصرفه إلى غيره ومن منعه من دلالته ولنصده إلى غيره لأن الناس بالنسبة للنصوص في منهم من منع دلالته على مراد الله ولكن ما أثبت لهما وهؤلاء هم الذين يسمون المفوضة يقول ما أراد الله بهذا كذا طيب وش ما نقول شيء لا نقول شيء ومنهم من قال الله ما أراد كذا وإنما أراد كذا وهؤلاء هم أهل التأويل لكننا نقول لهم في الحق أهل التحريف لأننا نحرفوا الكلام عن معناه ومنهم من قال إن الله تعالى أراد به كذا وكذا مما يوافق ظاهر الكلام وهؤلاء أهل السنة وجماعة ومن غير تكييف ولا تمثيل طيب من غير تكييف ولا تمثيل معنى تكييف ذكر كيفية وسياة تعريفها في المستقل والتمثيل ذات مماكن فإذا قال قائل هذه الأمور الأربعة التي نزلها عن السنة وجماعة عقيدة عنها فيها شيء موجود في وفيها شيء غير موجود من غير تحريف موجود في يعني موجود دم الذين يحارفون كنا مع الموضوعات. موجود فقولنا تحريف مطابق لما جاء به القران ولا تعطيل في القرآن تعطيل ذكر تعطيل بهذا اللفظ او هذه الماده لا لكن فيه ما يشير اليه انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون والذي يقول ان الله ما اراد كذا او انما اراد كذا ما عقل الكلام على معناه طير غير شكي موجود لا لا شكيه موجود لكنه موجود عن السلب كما قالوا في العبارة المشهورة أنروها كما جاءت بلا تفسير ال... فموجزحنا عن السلب ولا تمثيل موجود في القرآن نعم موجود في القرآن فلا تضربوا لله الأمثال وليس كمثل شيء وأوصي بالبسيط. في النفي فطريقة نفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال رده لله تعالى ما نفاه الله عن نفسه يقول نعم ننفي عن الله لكن نعتقد مع النفي ثبوت كمال رده فيقول مثلا ان الله لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا لكن في الظلم عن الله ولكن مع ذلك نثبت كمال عقله نقول إن الله تعالى خلق السماوات والأرض ولم يعي خلقه ما تعب ولا تأب بكمال قوته وهكذا وأما في ما لم يرزن فيه ولا فيقول إما تنازع فيه الناس فالجسم والحيز وجهه ونحو ذلك فطريقة فيه توقف في رأسي فلا يثبتونه ولا ينكونه لعدم ورود ذلك وأما معناه فاستسلون عنه فإن يريد به باطل ينزه الله وأنه رادوه وإن وإن يريد به حق لا يمنع الله فادلوه في أشياء صارت مثارة للنقاش بيننا بيننا ما ورد بها نص مثل الجسم والحيض والجهه ونحو ذلك فهل نقول ان لله جسم هل نقول ليس لله جسم ولا نقول لا من حيث اللفظ ما نثبته ولا ننفيه لا نثبته ولا ننفيه من حيث اللفظ لكن من حيث المعنى نستفصل عن معناه، ولهذا يقول ففطريقة التوقف في رفض فلا يثبتون ولا ينفونه وأما معناه فيستفصلون عن نقول ماذا تريد بالجسم؟ إن أردت بالجسم الشيء المركب من لحم وتمن وعظم المستقطع جزءه إلى إلى وما أشبه ذلك، فهذا بالنسبة لله، ممتنع الله عز وجل وان اردت بالجسم الذات المتصف بما يليق به فهو حق فان لله ذات متصفه بالكمال نعم وعليه فنقول هذا حق لكن اياك ان تقول ان الله جسم او ان تقول ان الله اردت بجسم لأنه قد يكون حق قد لأنه كما فايز فيه حق وفيه باطل فإن أثبت أو همت الباطل وإن نفيت أو همت نفي الحق فلازم يجوز عليك كلاهما ولم النفي لذلك الحيز تقول هل لله حيز أو هل الله في حيز أو ما أشبه ذلك نقول ماذا تريد بالحيز إن أردت بالحيز أن سبحانه وتعالى مباين للمخلوقات منحاز عنها منفصل فهذا حق لباطل حق لأن الله تعالى مباين للمخلوقات لا ليس بها فيها ولا حاله فيها وإن أردت بالحيز أن الأشياء تفوز كما تقول مثلا ملكي في حيزي ما بين الجبل والوالد نعم فهذا حق ولا باطل باطل فننكره فلما كان الحيث لقظا مجملا يحتمله حقا وباطلا قلنا لا يجوز لك اطلاقه على الله ولا نتنه عنه حتى تتفصل كذلك الجهة إذا قال إن الله في جهة ولا في غير جهة فينا نستفصل لا يجد في جهة ولا في غير جهة لأننا إن أطلقنا ربما يتوهم الإحاطة يعني إحاطة الاشياء بالله وإن نفينا ربما يفهم منه نذهب النفاق، القائلين بأن الله تعالى لا تسهد في العالم ولا خارجه ولا فوق ولا متصل الأخذ فنقول أما لفظ الجهة فلا نفتدور ولا نفتدور ولكن معنى نستفصل عنه إن أردت بالجهة جهة سفل فهو منزل مع النهارة ولا يدور إن أردت جهة علو تحيط به فهو أيضا منزل مع إن اردت جهة علون لا تحيط بالله فإن هذا حق إن الله تعالى في العلوم بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه الى السماء وكان يسأل جارح عين الله فقالت في السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنه أولا اعلم أن أعرفتنا كما قرر المعلم هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطلا في القول والعمل والاعتقاد هؤلاء هم أهل السنة ولهذا سميناهم أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة والجماعة في العقل هو الاجتماع في اللغة العربية معناه الاجتماع ولكنه نقل من هذا المعنى إلى القوم المجتمعين، إلى قوم المجتمعين. إذا أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الاخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا منهم أهل السنة لأهل السنة، وأهل الجماعة <تصفيق> لاجتماعهم عليها. بهذا التقرير أو بهذا التعريف لأهل السنة والجماعة نعرف أنه لا يدخل فيهم الاشاعره ولا الماورديين. وإن كان بعض الناس يحاول أن يرثى هاتين الصيفتين في أهل السنة والجماعة، ونحن نقولهم ليسوا من أهل السنة والجماعة فيما يذهبون إليه في أثناء الله وصفاته وغيرهما مما خالفوا فيه السلف السلف من أهل السنة والجماعة لا، هم أفضل من وجماعة، السلف هم أفضل من وجماعة، والخلف هم هم مخالفون كما قصي خودان المخالفون لمسألة فهؤلاء هم أهل السنة لا لابد أن يكونوا عاملين آخرين بسنة الرسول عليه الصلاه والسلام والعمل بها ظاهرا وباطنا ظاهرا في أعمال جوارح وباطنا في أعمال القلوب ظاهرا فيما يخف الناس وباطنا فيما يفعل الناس مفهوم فالمراءون إذن لم يحققوا أن يكونوا من أهل السنة وجماعة لأن أهل السنة وجماعة عندهم من الإخلاق الله عز وجل والمتابعة ما هو على أكل الوجوه طيب في القول والعمل اعلم أن العمل إذا أفرد عن القول شمل القول إذا أفرد شمل القول وأما إذا قرن معه فإنه يخص بالفعل الذي هو قسيم القول ولهذا نقول في الصلاة في أقوال وأفعال فأنت إذا أردت التقسيم تقول أقوال وأفعال والكل يشمل يشملها أنها اعمال فالعمل إذن يشمل القول يشمل القول والفعل أما عند التقسيم فنقول إن الفعل تقسيم القول وأما الاعتقاد فهو عقد القلب على الشيء وتصديقه به ويقراره به فهؤلاء هم أهل السنة وجماعة في أثناء الله وصفاته كما يأتي والأثناء والصفات فيها اثبات وفيها نفي وفيها ما سكت عنه فما ورد إثاثه فطريقته فيه أنهم يثبتونه يثبتون ما أثبته الله نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن ما اثبته الله نفسه انا في القران وانا في السنه فمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر هذه الصفه غير موجوده في القران قوله وقول يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما اسراء الجنه ليس موجودا في القرآن لكن يجب أن, أن يؤمن به كما يؤمن بنا في القرآن ولهذا لما جاءت من الى إلى مسعود رضي الله عنه وقالت إني فاستشت المصحف من فاتحته إلى خاتمته فما وجدت أن المرأة مستوشمة ومنامت وعك ومستوشرة أنها مرونة في القرآن الرسول يقول لعن الله واشمة ومستوشمة اين ذلك في القران فقال هو في القران وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ذلك فالذي ثابت في السنه يجب الايمان به كما يجب الايمان بما في القران ولا يمكن لانسان انكر شيئا من السنه الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدعي انه مؤمن بالقران ابدا لانه يكون كافرا به لان الله يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وهل يمكن لشيء مما ثبت عن رسوله مؤمنا بالرسول لا, لا. إذا لم يكن مؤمنا بالقرآن لم يكن مؤمنا بالقرآن فما ثبت في القرآن والسنه من أسماء الله ورسولاته واجب علينا أن نسكته من غير تحريف ولا تعطيه ومن غير تكييف ولا تنفيه هذه العباره هي التي عبر بها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتبه وقد يكون غيره ممن سبق وعبر بها ولكنه رحمه الله لما ناظروه لما كتب العقيده الواسطيه عقدوا له مجال مجالس مع اولىك الامور يناقشون فيها وغاليس ليش يقولون من غير تحريف وهم يعرفون ان قولهم غير تحريف لإبطال قول اهل التاويل الذين يؤولون الصفات قال انني اخترت التحريف لانه هو الموجود في القران يحرفون الكلمه عن مواضعهم اما التاويل فان التاويل الموجود في القران حق لان التاويل الموجود في القران والسنه دائر بين معنيين لا ثالث لهما وهما التفسير أو الحقيقة التي أريدها الشيء وهذا لا يمكن ان أقل لا يمكن أن من غير تأويل إذا قلت من غير تاويل معناها لا يفسر أو معناها لا حقيقة له فعني قلت من غير تحريف لأن هذا أي صرف اللفظ عن ظاهره ذلك للتليل يعتبر تحريف من تحريف الكلمة عم موابع ولا شك أن كلمة تحريف أشد وقعا على أهل التأويل من كلمة تأويل أردت كذلك لأنه قد يقبل أن تقول أنت مؤول لكن لا يقبل أن تقول أنت محرك. نعم. ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنزيل وهذه المعاني ما نشرح لأنه لها شرح في الكتاب نفسه. أما في النفي فطريقته نفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نعم مع, مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده هل السنه وجماعه يؤمنون بما نفى الله عن نفسه فينفونه عنه لكن هل هم يقتصرون على مجرد النفي لا بل هم ينفونه لكمال ضده عندهم فقوله تعالى ولا يظلم ربك احدا ليس معناه انه لا يظلم فقط لكن لا يظلم بماذا لكمال عدل وما مسنا من لغوه ما مسنا من التعب وعيا لكمال قوته وما كان الله ليجزه من شيء في السماوات ولا في الارض لكمال نعم ونزيد ايضا علمه وقدرته لان الله قال وما كان الله ليجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا لأن العاجز ففوضه القدرة لأحد سببين إما لعدم علمه وإما لعدم قدرته فلو جاءنا ردل عالم ينستوه يقولنا يلا اطلعنا السجارة حكنا السجارة فقالنا ماذا ما لماذا؟ لأنه جاء لا يقول ما اقدر جيب لي بس من سمير ووظون ويقدر يؤكد، لكن ما وش وشي نعم يمكن حتى الدراسون عجلة كفر يسترجع على السيارة مثلاً فهذا الرجل لا يصدر لماذا؟ لعدم علمه لكن جئنا لواحد مهندس جيد جدا في صناعة السيارات، لكن وجدناه مريض قلنا الله، لم يصنع يقول ما أفكر، عاد لعدم ولهذا قال الله عز وجل انه كان عليما قديرا فيجعل الله بغافر عما تعملون في هذا هذه لماذا؟ لكمال علمه ومراقبته نعم تعالى كل حال كل ما نفى الله عن نفسه من صفات أو نفاه عنه رسول عليه الصلاه والسلام فانما ذلك لكمال الضد لا لمجرد النفي نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله لا ينام ولا ينبعث إلا وينام لماذا لكمال حياته وكمال قيوميته ولهذا قال عز وجل الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنه ولا نعمة لأن الذي تأخذ الثمن ناقص الحياة وناقص القيومية إذا نام من الذي يقوم على عباده نعم ولهذا لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه ثمن ولا نعم نعم لا. <تصفيق> لا لا لأن هذا ل لبيانها لبيان كمالها في السفهان يعني السفهاني كانت كاملة دائما يمكن أن ينقصها من نقص هنا توك توك توكيد أو تحقيق الكمال نعم قال أن القسم الثالث ما لم يرد نفسه ولا إثباته من الناس نازع الناس فيه خلف الجسد لاحظوا الله في الجسد ما ورد كتاب لله ولا نسوا لماذا لأنه ليس كمالا محظا ولا نقطا محظم وكذلك الجهة ما ورد أن الله في جهة أو أن الله جهة لا نكيم ولا إثبات السبب لأنها ليست كمالا محضن ولا نقطة محضن لو كانت نقطة محضن لورد نفيه أو كمالا محضن لورد إثباته لكن جاء بدل الجهة العلو العلو كمال محظ، فأثبته الله لنفسه كذلك الحيز، هل الله في حيز مثلا هل الله متحيز؟ هذه الكلمات الثلاث أكثر ما يدندن أهل التعطيل عليها يقول لك مثلا إذا أثبت أن الله مستوى على العرش استواء حقيقيا بمعنى العلو عليه لازم من ذلك التمثيل كيف؟ قال لأنه يلزم من اثبات الاستواء الحقيقي إثبات أن يكون جده والأجسام متمادلة وأحيانا يقولون لا يوصف الشيء لا لا لا يصف الشيء بالصفة إلا إذا كان جسما ولا أسام متماثلا القضية كالبها. نعم هذه القضية كاذبة في مقدمتها جميعا فمثلا يقولون لا يوصف بالصفه إلا ما هو جسم حق ولا لا لا تبحَر بل توصف الأعراض كما توصف الأعجسام صل كانت على وظهر صل لقتين تقول مثلا هذا يوم طويل وهذا حر شديد وهذا مرض مزمن وما اشبه ذلك وهي أعراض ولا أقول اعراض اعراض أعراض أعراض أعراض ووصفت في الفترة. وفي وكذلك ايضا قوله ان الاجسام متماثله هذا صحيح لا, لا. لا. هذا ايضا كذب فهي مختلفه في احيانها واشكالها وفي نواكهها ايضا اذا قبضت على الحديد نعم انضبط لا طاب اين واذا قبضت على العجين انضغط هل تتساوى الاجسام ما تتساوى فهم يلبسون على العامة على عامة الناس عامة الناس ما يعرفون يلبسون عليهم بمثل هذه العبارات يقول الله جسم إذا قلتنا الله جسم لازم تناس الأجساء فتكونوا ممثلا كذلك الله تحيّذ كيف الله تحيّذ؟ معناه ان إما الأشياء به وهذا غير صحيح كمثل هذه العبارات نقول،, نقول فيها ما موقفنا نحن منها نقول لو سكت الناس عنها لكان الأوفق بنا إيش لكن لكن إذا خاض فيها الناس فلا بد لنا من دخول الميدان فلا نترك المجال لهؤلاء يلعبون كما يشاءون قلوا والله هذه الفاظ ما جاء بهالناس ما نبقى نانتها شيء هذا خطأ بل إننا إذا اضطررنا إذا الكلام تكلمنا شوف الآن في أشياء أدخلها الناس بعد الصحابة كل من أجل دفع الباطل لو لم يتكلم في الناس ما تكلم النبي القرآن كلام الله صح لا. ورد بالقرآن كلام الله منزل لا. لا. صحيح ورد القرآن منزل غير مخلوق ما ورد لا في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة وقيل الإمام أحمد يا عبد الله غير مخلوق كيف قال إنهم إذا قالوا مخلوق لا بد أن نقول نحن غير مخلوق لا بد أن نقول فإذا أوجدوا من هذه الأشياء فلا بد أن ندخل المنسلق معهم لنبين الحق ما ندع المجال ساكفين لاننا لو سكتنا لم تصروا علينا ولهذا الذين يقولون إن مذهب أهل السنة وجماعة هو المحض وعدم وعده الخوف بالمعنى استطال عليهم ان يكون هناك قالوا إذا هناك من <تجز> <little>, <memories> يكون المعنى من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يعلم هناك خير من اللذي <تصفيق> اللذي ال الذي الذي من عامي فالحافظ يقول الذي هناك من يكون ولا من ماذا نقول فيه؟ يقول هناك والحي والجهة ونحو ذلك نحن لذلك نزل كلمه عرب هل الله جوهر ولا عرب هل هو وهل هو كذا اكدها لما ورد ليس لنا حق ان نثبتها ولا ان نفيها لماذا لانها لم ترد وهي امور غيبيه ما يدرك لها نظيف فلا يحل لنا ان نتكلم فيها لاننا لو تكلمنا لكنا قلنا ما لا نعلم فنسكت. ولهذا عابوا على السفارين رحمه الله قوله وليس ربنا بجوهن ولا عرض ولا جسم فعاله ذو نعم اذا ماذا نقول فيها نقول التوقف في لفظ ما نسكت ولا ننفي فإذا قالنا لنا قائل هاي تقولي ماذا في السن أقول نعذر ما اقول شيء هل إن الله لست بالجسم؟ ماذا نقول؟ لا لا. ما لا ترزمني أن أقول له جسم ولا أنه في الجسم ما ورد لكن المعنى بد أن تفسر. فلا ولا لعدم وروده وأما معناه فيستفسدون عنه فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه وإن أريد به حق لا ينتمي على الله قبلوه إن أريد به باطل ينزه الله عنه فرى كلمة النزة هذه الصفة كاشفة وليس الصفة المانعة ماذا هذا التحديد يفيدون لأقول لا الصفة الكاشفة الصفة الكاشفة تكون كالعلة لما سبقها تكون كالعلة لما سبقها ولا يقتدوا أن تكون مخرجة ومقيدة مثال ذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم أو اعبدوا, اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل طيب ربنا الذي لم يخلقنا ما نعبده ما نعبده ما نعبده اذا الذي خلقكم يسميها العلماء سفة كاشفة أي موضحة للمعنى فهي موضحة لمعنى الرب ربكم الذي خلق المعنى الرب الذي خلقنا فتكون كبت لما لماذا بأ طيب للمعنى الآن ان اريد به باطل ينزه الله عنه هل هناك باطل لا ينزه الله عنه؟ لا كل باطل فإن الله ينزه عنه إذن فهذا التعبير باطل ينزه الله عنه يقول كلمة ينزه الله عنه صفه كاشفه اي مبينه لان كل باطل فإن الله منزه عنه فين ايه هنا مقول من المتقدمين لكن الاغلب يا قال قالينها تماما رب شو رب شو بسم نعم اذا قلت مثلا اكرم الطلبه المشاهدين كلمه المشاهدين صدى مانع تمنع غير المشاهد من دخوله هنا طيب ان اريد به حق قبلوه وان اريد به باطل ردوه نبدا الان بكلمه الجسم قلنا ان الاخرها لا يطلق استاذن ولا أم ما اما ما سنسال ماذا تريد بالجسم ان أردت بالجسم القائمه بنفسه المختصه بما يليق به العالي على عرشه الاتي يوم الفصل للقضاء بين خلقه ان عرفت به هذا فهو حق كل هذا ثابت لله عز وجل وان عرفت بجسم مركب من اجزاء واعضاء يبتقر بعضها الى بعض في الوجود المفتقر الى ما يمده من طعام وشراب وما أشبه ذلك فهذا باطل, باطل. هذا باطل لا يجب إزداد لله وكذلك لو أردت جسما مماثلا للأجزاء فهو أيضا باطل ينزل الله نأتي إلى كلمة الحيض، الحيض أو التحيز أو ما أشبه ذلك يقول أنت يجب أن الله تعالى بذاته فوق خلقه لازم أن يكون من حادم أو في حيز أو متحيزا أو متلاطب التعبير فنقول كلمة حيز ما ورد، لا إثباتا ولا نفي، فنتوقف في الأقطف. أما معناها فنف فنسأل إن أردت بالحيز أن الله عز وجل كحوزه المخلوقات وتحيط به، فهذا باطل ممتنع على الله عز وجل. وإن رتب بكلمة حيض أنه منحاز عن المخلوقات دائم منها فهذا حق فهذا حق فهذا الشيء يعني الان لو لو في المعتزله او أو وجبكم يلزم من ذلك التحيز يلزم من ذلك هذا أن يكون متحيزا وما أشبه ذلك فنحن نقول ليش أنكم تجلبون علينا نعم في هذه في هذه نحن بد أن ننازلكم ننازل في الميدان حتى نعلم ماذا تريدون بالتحيز أو بالحيز أو ما أشبه ذلك كلمة الجهة أيضا يقولون إنه ما يجوز النكتوب إن, إن الله في جهة إذن ماذا أقول فتقول إن الله في كل مكان أي جهة تكون في الله فيها أو تقول إن الله سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال معدوم ها معدوم يعني الأول مذهب الحلولية من الجهمية والثاني مذهب المعطلة النفاق الحلولية من الجهمية وغيره والثاني مذهب المعطلة النفاق وما تقول قولنا الله في جهة أبدا إما قل في كل مكان ولا قل ليس في مكان طيب هذا ماذا نقول ذلك نقول كلمة جهة لم ترد في القرآن ولا في السنة لا نكن ولا يتذاتل لكن لماذا لأنها تحتمل حقا وباطلا وجاء بدلها مما لا يحتمل إلا الحق إيش العلوم جاء العلوم. فنقول بناء على أنك الجأت له وتقول إن جل من كذا يعني خلاص في جهة نن ننادلك نقول إن أردت بالجهة ما فوق العالم فالله تعالى فوق العالم بلا شك ولا يحيط به شيء من مخلوقات وإن أريد وإن أردت بالجهة ما تحيط بال بالشيء في حاطة الظرف بمدروتي فهذا باع فإذا أرد إن الله في جهة، يعني في مكان يحيط بالله عز وجل فإحاطة الضرب بالمضروف فهذا باطل ولا يمكن أن يتصف الله به لأن الله فعلا أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقات السماوات السبع والأرض المستبع في كف الرحمن فخردلت في كف أحدهم وقد وسع كرسيه السماوات والأرض وكرسيه موضع قدميه ومن كان هذا أعظمته فإنه لا يمكن أن يكون في جهة تحيط به واضح الآن فإذا نستفصل في المعنى ونقول إن أردت كذا فهو حق إن أردت كذا فهو باطل أما بالنسبة للفظ فإننا لا نتكلم بإثباتا ولا نفيا، لأن ذلك لم يرث القرآن لا إثبات ولا نتكلم وهذه الأشياء التي نسمع بها يمثل بها شيخ تسنينية لأنها هي ديدة نهاب الساطية كل ما